بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مراد رحمه الله تعالى خلا هذا هو الحرف العشرون من حروف المعاني الثلاثيه قال لفظ المشترك يكون حرفا من حروف الجر يعني والاستثناء, والاستثناء. وفعل متعديا فعلا استثنائيا متعديا وهي في الحالة من ادوات الاستثناء فإذا كانت حرفا قرت الاسم المستثنى بها نحو قام القوم خلا زيد وإن كان فعلا نصبت الاسم المستثنى نحو قام القوم خلا قال في ك فاذا كانت حرفا قرت الاسم المستثنى بها نحو قام القوم خلا زيد ان يكون مكنور على ان خلا حرف استثناء يقر وإن كانت فعلا نصبة المستثنى يعني فعل استثناء نصبة المستثنى نحوقام القوم خلا زيدا وكلا الوجهين أعني الجر والنص ثابتا من النقل الصحيح عن العرب ويدس ويدس استثنى بها ضمير المتكلم وقصد الجر لم يعتبروا التوكيد خلايا لم يسبروا اللقاي نعم فين سبروا اللقاي خلايا من يقع الخلاني خلايا قال وإذا قصد النصب أتي بها إذا قيل خلاني خلص يعني خلا فعل وإذا قيل خلايا خلاح الحجر قال فإن قال على الأول خلايا القر وعلى الثاني خلاني النصب قال وتتعين فعليته هذا من الفروق المفيدة هذا يكتب عليه راء فرق ينقل إلى الفروق قالوا تتعين فعليتها بعد ما المصدرية إنما المصدرية لا على الأفعال نحو قام القوم ما خل زيدا فخلى هنا فعل لأن ما المصدرية لا توصل بحرف الجر وإنما توصل بالفعل وذهب القرمي والكساي والفارسي في كتاب الشعراء له والربع إلى إجازة الجر بها بعدما فتكون ما زائدة على قولهم لا مصدرية قال وخلا حرف جر وكذا اختله في عدى خلا وعدا وحاشا الكلام فيهما واحد وقال وخلا حرف جر وكذا اختله في عدى نحو ما عدا زيد ما, عد زي ما عد زيد وقد روى الجرمي عن بعض العرب في كتاب الفرخ القلب خلاه وعلى بعد ماء، وقال بعضهم القرمي يخفض بها ويجعل الماء زائدا دخولها كخروجها، فإذا كان ذلك قياسا منه فهو أسد، لأن ما لا تكون زائدا هو الكلام، لأنها ضد الاعتناء الذي قدمت له، يعني كيف تقدم يعتنى بها تكون زائدة؟ وإن كان يحكى ذلك عن العرب فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه بحيث لا يقاس عليه قال وعلم أن خلاء إذا قرت فيها خلاف فيها خلاف قال وعلم أن خلاء إذا قرت فيها خلاف فقيل هي في موضع نصب عن تمام الكلام تمام الكلام يقول إذا نصبت ما بعدها سيكون الفاعل سيكون يعني خلا فعل وأين فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو أن عندنا قاعدة فعل الاستثناء أي فعل من أفعال الاستثناء فاعله يكون ضمير مستتر وجوبا تقديره هو أي ف فعل من أفعال الاستثناء يكون فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو سواء خلا او عدا أو حاشا او لا يكون او ليس الخمس افعال افعال الاستثناء الخمسه طيب اذا قلنا الفاعل ظنوا تقديره هو الى ماذا يعود الى ماذا يعود تقديره هو يعود الى اسم فاعل مفهوم من الكلام السابق قام القوم خل زيدا أي خل القائم زيدا قام القوم على عمرا أي عدى القائم عورا قام القوم حاشا بكرا أي عاش القائم بكرا مفكوم من الفعل السابق أو مما قبل الإلا مما قبل الأداة مما قبل الأداة سواء كانت خلاء وعداء حاشا ليس أولا اما الا فلا تدخل هنا قال واعلم ان خلا اذا جرت فيها خلاف فقيل هي في موضع نصب عن تمام الكلام يعني خلا مجرورها وقيل تعلق بالفعل او معنى الفعل كسائلي حروف الجر غير الزوائد وما في حكم الزوائد والصحيح ان خلا وعد وحاشا حروف قرشي فيها بالزائد حرف قرشي فيها بالزائد الصحيح النخلة وعدة وحاشة حرف قرشي فيها بالزائد ما معنى حرف قرشي فيها بالزائد لها معنى الاستثناء وليس لها تعلق هذا هو الصواب قال أو معنى الفعل كسائر حروف الجر غير الزائد وأن في حكم الزائد الصحيح النخلة حرف قرشي فيها بالزائد قال وإذا نصبت فاقتله في جملتها هل لها محل أم لا أجزي رافيا أن تكون في موضع على الحال إن يعني جملة يعني الجملة الاستثناء كأنك قلت خال لين زيدا وأجز أيضا أن لا يكون لها موضع من الأعراب وإن كانت مستقرة من حيث المعنى إلى ما قبلها من حيث كان معناها معنى إلا قال ابن عسورها صحيح قال النعصار ص أي النهاش الجملة الاستثنائية لا محل لها من الأعراف جمله الاستثناء. قال وإذا دخلت عليها ما المصدرية فما والفعل في موضع نصب بلا خلاف ولكن اختلوه في وجه انتصابه فقيل إنه مصدر موضوع موضع الحال. كما يجوز ذلك في المصدر الصريح وهذا قول وذا ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب غيره. في قولك قام القوم غير زيد وقيل من صبع الضرفية وما مصدريه ظرفيه أي وقت خلوهم ودخلهم معنى الاستثناء والكلام على عدف جميع ما ذكر كالكلام على خلاء وسات في موضعها وسيأتي في موضعها إن شاء الله تعالى وأيضا حسن السهاء إلا أنهم اختلَفوا هل تصل عليها ما الصواب إن تدخل عليها ما لئن ثبت عن العرب أنهم قالوا رأيت الناس ما حاش قريشاً فدخلت عليها ما دخلت عليها ما طيب هذا هو درس اليوم إن شاء الله نواصل ما بعده. بإذن الله تعالى